سورة أنزلناها وخرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منه آمئة جلدة ولا تأخذكم بهما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 لَ ل إِذ السمِعتُمُوهظًَاَّ الْ المُؤمنِنونَ وَمُؤمنِنَاتُ بِأَافُسِهِم فَيْرَ وَقَاوا هذا إِفْكُم مُبين.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 ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والاخره لمسكم لمسكم فيما اخضتم فيه عذاب عظيم اذ تلاقونه بالساناتكم وتقولون بافواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم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 يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحساء والمنكر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 لَوْمَ إِذِي وَّهِمُ اللهَّهُ بينَهُم الحََّّ وَعلملَمونَ أن اللهَّهُ الحَقُّ الْ المُبين الخَبسَاتُ للِخبسينَ وَالخَبثونَ للِخَبساتِ وَطَّباتُ للِطَّيبينَ وَطَّيبونَ للِطَّبات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 ثين او اخوانهن او بني اخوانهن او بني اخوانهن او بني اخواتهن او نسائهن او ما ملكت ايمانهم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 وَآتُوهُم مِّمَّا مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبَغَاءِ إِنْ أَرَدتُّمْ حِصْنًا لِّتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَن يُكْرَهُنَّ فَإِنَّ إن الله من بعد إكراههن غفور رحيم ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة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 يُقَدُّ مِنْ شَجَرَةٍ مُدَارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لَا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ يَكَادُ زَيْتُهَا يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمَسَّهُ نَارٌ نُورٌ عَلَانٌ نورٌ عَلَى نُورٍ يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَن يَشَاءُ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ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 رِجَالُ اللَّاتِ الْهَيَاهِ كَجَارَةٍ وَلَا بَيْنَ النَّذْرِ ذِكْرُ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ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 تَّ إِذ جَ أَهُلَ يَجدهُ شيءَيئو وَجَدَ الله دَهُ فَوفَّهُ حسَابَ واللهَّهُ سَلع الْ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 ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور ومن لم يجعل الله اَن تَرَى اَنَّ اللهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ وَاللهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ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 وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ۖ مَّا يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مِن بَعْدِ ذَٰلِكَ ۚ وَمَا أولئك وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وَإِيَّا كُلُّهُمُ الْحَقُّ يَأْتُونَ إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ أَفِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ أَمْ يَرْتَابُونَ أَمْ يَخَافُونَ أَن يَخِيفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ بَلِ الْأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ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 إِ اللهَّهَا خَبيرٌ بِمَا تَعَّلُون كُلْ أَقِيَ اللهَّهَا وَأَقعُر وَسُولَ فَإِ تَوََّوْ فَإِنَّ تولوا فإنما عليه مَا عَلَيهِ مَااحُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُم مِلْتُمْ وَإِ تُقَهُ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 ولا يمكنا لهم دينهم الذي ارتضوا لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم امنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كثر بعد ذلك فاولئك هم الفاسقون وَأَقِيمُ الصَّلَاةَ وَآتُ الزَّكَاةَ وَأَطِيعُ الرُّسُلَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ وَلَبِئْسَ الْمَصِيرُ